إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله سلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك وانا خاط برحلك عليك مني سلام الله ابدا ما باقي وَبَقِيَ الْلَيْلُ وَالنَّارِ مَا خَابَ وَاللَّهِ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ أَمِنَ مَنْ لَّجَأَ إِلَيْكُمْ يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ سَعَدَتِي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء امام ابو المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصنوال صهر امام بكته الجن والإنس والسماء ووحش الفلاء والطير والبر والبحر له القبة النوراء في الطف لم تزل تطوف بها طوعين ملائكة قروا وفي رسول الله قال وقوله صحيح صريحا ليس في ذا لكم نكروا حبي بثلاثين ما احاط بمثلها وليا فمن زيد هناك ومن عمر له تربة فيها الشفاء وقبة يا الله ترزقنا زيارة الحسين له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضرر وذرية درية منه تسعة أئمة حق إلا ثمان ولا عشر أي ذبح ضمآنا حسين بكربل ايذ باح ضمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضوين من أنامل بحر ووال والده الساقي على الحاوض في غدين وفاطمة الماء الفرات لا مهروم وجه سؤال حسين الأرض الغابرية أبا سايلك يا كربلا ردي علي يا ما احلى هالاصوات ماجور إن شاء الله جبريل منك اخا يا اذ وطيب هاي جدي تلقى وعليها الدم مسفو إقلا بها الترباية روح حسين مذبوح واما ويضل بكربله عاري رمي او ويلاه يا كربله من جياي ايات ظلم محتار مهري يا صاب خبري طيحتي وياكتر قبري وين صوات الشباب والتربة اللي تنشرب من اوداج نح من يا كتر بالعجال رد جواب احسيناء قالت يا ابن ست النساء وقفة احصاء واللي شرفت ابداسته هذا مكان ابو عبد الله تدغس بدماياك وسافياك وبه المكان تدوس صدرك لعوج أحسين موضع وقوفك طيح تايك من فوق مهراء أبن راعي المعزايا يا يا عز وداجنا ولي ضامي ابو سجايا اد وتشرف بقب وصير قبل للملا صبح ومسي واللي يبرقكم على الجمان يقل من عالم التكوين غبرا حطر وانخاء تتقطع زنوده يا يا يا ويطعب جانب الشام الخلد العلي وين الفاقدين شباب والي اوالي اوالي ومعززاك يا شاهد وشبه جدك الاكبار علي مرسوم لحد يم لحدك والطفل لازم يندفن يا حسين الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله عفي إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد بأبي أنت وأمي يا أبا تسير ضعينته معزز مكرم وإذا بأحدهم يكبر الله أكبر كبرت كبيرا يقول للحسين وعظمت عظيما لما كبرت قال رأيت نخلة قال ما عهدنا أن في هذا الوادي نخلة تحققوا راحوا جاءوا مسرعين أبا عبد الله نرى جيشا رماحهم كأنها رؤوس لعاسي قال أمنوا بنات رسول الله حتى لا يتروعن فكان الحر أسرع فجاء وقد روع بنات الفاطمية بنات رسول الله بنات الزعراء والحسين يقول له فكلتك أمك يا حر فقال الحر من ذا الذي يرمي أمي بالثكل قال أنا الحسين بن علي بن أبي طالب أنا الحسين بن فاطمة فقال الحر لا يا أبا عبد الله ماذا أقول وأمك الزهراء البتول اتفق على أن يرجع الحسين إلى المدينة ولا يدخل الكوفة فنادى الحسين بأصحابه أصحابي من منكم يعرف الطريق على ضوء الجاد قال الترمح انا يا ابا عبد الله اعرف مكانا يقع على شاطئ الفراد فيه ماء وكلا قال له الحسن اذا تقدم واحد بحدوك حتى يهدأ روع الفاطميات ها؟ هاي ابيات كل سنة انت تحفظها تقراها وتعرف ما عندي موجه انت جاي الابيات عليك ها شي يقول الطرماح يا ناقته لا تجزعي من زعلي هي قبل طلال يا خير الرا و او يا مالك ال عا النعيم عيان والضاري اي يد بن على العين سلالايا صاخ سكت هنا ثم خاطب زينب قائلا يا زينب الطا يا احرو ألا استعدي لسياة عطيزة بينما السبط بأهله مجدا بالمسير وإذا العاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعتان اذ وقف المعر الذي تحت حسينه زجره فلم ينزجر بعثه فلم ينبعث حتى بدل سبعة افراس يا الله فالتفت إلى قومه أصحابي ما هذه الأرض قالوا نين واء هل لها اسم غير هذا قالوا الغاضريات هل لها اسم غير هذا قالوا شاطئ الفراد هل لها اسم غير هذا قالوا العقل قال أعوذ بالله من العقل هل لها اسم غير هذا قالوا سكتوا جميعا تقدم العباس قال السيدي هذه تسم كربلا قال أعوذ بالله من الكرب والبلاء أصحاب انزلوا وانزلوا ها هنا موضع خيامنا ها هنا, ها هنا تحرق خيامنا ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا تقتل رجالنا ها هنا يصعد شمر على صدر ولي وليي ان كان هذه كربلة بشرب خلني خلني اسمع صوتك ها الله يرزقنا وياك زيارة الحسين ان كان هذه كربلة بشرب ونزل ترى لا حياة على ماك المنائر لازم بجانب النار نقضي ظما وجادنا تبقى على الغبر السلي وويله جمشى بما يهنى بشباب يظل معفو واحنا بثرا هنضال عرايا ما لنقبو هذي ما وهذا يوم خار المنون اسمع على راسي نعيب حطو ضعلنا بها الفضاء ونصبو خيامنا وبهداي اليوث الحرب نزلو حرب شوية شوية على زيانات جاينها يوم 11 عيس وجاينها ايام السبي ها لا تروعوها يا ابا عبد الله لو تنظر لها في ذلك اليوم تنظر يمينا شمالا لا ترى احدا فتبكي وتندب حماتها اشي تقول انا جنت امير انهبت المتين انا جنت عمير وانا بشلمتي وكل اخوتي وكل عمام بخدمتي هيجت علي ان منع صب دمعتي وان ضرب منه بشفرد بشايا <تصفيق> الى من تريد تشتكي زيناء خذ يطارش معصب وطر الفلق وين تروح للغريحة در أبو يتوصل لا تقل لها ولا بعد تشرح إلي لا تفصل إلي لا تعور قلبها بس تقل لها وديع تكشت بس تقول لها تريد تشتكي زينا مش انتج من شكوى. بس تقل لو ديعتك عداعة. بس تقل لو ديعتك عداعة يا ايب. تقول ابو اشعى الطلوش نقسم. ليش ما ايجيتنا يا علي مو انت حام الجار? اي إن كان امر الباري وعلينا الكتاب. الطاع امر الله نروح اسبعي. بيت الدعاء واسألك الدعاء. نمشي يسرى الطوع الله ورادتاه لجن مثلي يا أخوها العافتة احسي يا نخويا على الغبر جثتة وعفد عباس على الامس اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفراج وسعل له المخراج وأوسع له المناج واسلك بنا محجته يا أرحم الراحمين اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اجعلهم تحت نظر وليك وحفهم بدعائه وبركاته وألطافه اللهم منا على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين فرج عن أسراء المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر المسببون تقبل الله ما عملهم وأوسع في أرزاقهم واقضي حوائجهم ندعو إلى الوالد العزيز أبو أحمد بالصحة والعافية اللهم من عليه بالشفاء العاجل داوه بدوائك واشفه بشفائك يا أرحم الراحمين إلى موت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نؤدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات